Wahai mereka yang mengutuk Allah! Sesungguhnya Allah mengutuk mereka. Sesungguhnya Allah mengutuk mereka. Sesungguhnya Allah mengutuk mereka. اجزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس فجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بيل يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها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 أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى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 قِوَّ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ النَّافِرَ دَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَلَقْنَاكُمْ وَرَأَيْنَاهُ لَكُمْ